Ummin ma in mahin Majari ويل يومئذ المكذبين ألم نجعل الأرض Weren't you all? очевидно Eu إذن للمكذبين هذا يوم لا يعطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون يدون و اينو ام ما يري بكنين المتقين في ظلال و 15. وفآفذ مما يشتغون 16. كنوا واشربوا هنيئا بما كنتم تَنَالِكَ لَنَجِذِ ذِهِ إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكابين وإذا قيل لِلْمُكَلَّمِ وَفِي أَيِّ حَدِيثٍ بعده